وَإذاَا قلَ لَهُمْ آمِنوا بِمَا أَن زَل اللهَّهُ قالون أؤمِنُوا بِمَا أُنزِلَ عَلَنَا وَيَكفرُرُون وَيَكفُرُونَ بِمَا وَر أَهُ وَهُوَ الحَقُّم صَدِّقَل لِمَا مَهُمْ قُلفَ لِمَ تَقُتُلونَ أَم بياَا اللهَّهِ مِ قَبْلُ إ كُنتُم مُؤمنِنين